أعو الله من الشيطان What can you do? I <laughs> am Woman? <laughs> موسیقی موسیقی Yes! Yeah. می از فقط الذين سنكفرك كغوا و فوا و انا الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل من دون I ما كان للمشركين أن يعموا مساعدا